بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن فقد رأيتمه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ومن آياته من أنكم بالليل والنهار وابتغار إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاهم دخوة من الأرض